بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقفط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما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 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلسقيان بينهما برزق لا يبغيان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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإن والإنس إن استضعتم أن تنفذوا مِنْ أبطال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرَفُ الْ المجرمَ بسمَاهُم فَيُقَذُ بِ وَاص وَْأَقد فَبِأي لَ إَبِكماَا تُكَذّب حذِه جَهن النََُّّ بِهَا المجرمون يقُوفونَ بَينها وَبَلَ حَم آن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 دَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ مَقَاصِرَاتُ قَاصِرَاتٍ لَمْ يطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان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 اانهم نلياقوت والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهم ما جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاقتان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصرف خضر وعبقريين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام